إن الله يحكم مَا يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يدرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا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 وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليَومَ أَكمَللتُ لَكُمْ دينينَكُم وَأَتْ مَمْ ت عَلَكُم نِعمَّةِ وَرَض تُ لَكُمإِسلامَدينينَ فَمَنِ التََُّ فِي مَخْنَ صَةيد غَيِرَ متجانَان فِيِئِثْمِم فَإِن اللهَّه غَفُور رحيم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 تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ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 وَإِن كُ تُم مَ ر الرَّ أَوْ عَ سَفَلٍ أَجَ أَأَحَدُم مِكُم مِنَ الغائِطِ أَو لَا مَستُمُِّسَ أَوْلَا مَسْتُمُ النِسَ أَفَلَمْ تَجِدُمَا فَتََّمُ صَعيدًا طَييبًَا فَمْ سَحُ بِوجوهِكُمْ وَأَيدكُم مِنْ مَا يُريد اللَّهُ لَجَعَلََ عَلَيكُمْ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 وَقَدُم اللههَا قَضًا حَسَنَلَوكًَِّا الن عَكُم سئاتِكُم وَلا أدخلا النَّكُم جََّّاتٍ تجرم ت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 يروب و لا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمواتِ وَالْأَرضِ وَماَا بَينَّهُمَا يَخْلُكُ مَا يَشَ وَلَّهُ عَلَ كُلِّ شَيْئٍ قَدير وَقَالَةِ الَغُودُ وَنَّ صَار نَحْنُ أَبنَااءُ اللَّهِ وَأَحِبَُّ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 سيخرجوا منها فان يخرجوا منها فان داخلون قال رجلان من الذين يخافون ان عام الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون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 عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ تَقِين لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي الله اللَّهَ رَبَّ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُو أَبِي إِسْمِي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فطُوِّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا ان يقتلوا او يصلبوا او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 ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ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 سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَاذِبٌ لِالسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا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 وَلَ الشَّ اللَّهُ لَجَعَكُمْ أََُّتَ وَاحِدَةَ وَلَِ لَبْلُ وَكُمْ فِي م آتَكُم فَسْتَبِقُ الْ الخَيرَ إِلَى اللهَّ مَْجِعُكُمْ جَعاًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ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 لَبِ سَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ولا يزيدنك كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طيانا وكفرا والقينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله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 دَعَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم كلما جاءهم رسول بما لا فَسُوقُوهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كثير منهم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 ذالكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَكْتَ كِثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا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 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسر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 انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه ويصدكم عن ذكر الله وعن فهل انتم من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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الْحَرَامَ والهدي والقلائد ذَلِكَ لتعلموا أن الله يعلم مَا في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم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 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 إِثْنَّانِذا وَعددَلِم مِنْكُم أَوْ آخَانِ مِنْ غَيْرِكُم إِن أَن تُمْ ضَرَبَتُم فِي الأأَرِّ فَأَصَابَتكُمْ مُصيبَةُ لِمووت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 فإِن عُثِرَ على أنهُ مسْحّائثمًَا فَآخان يقومُانِ مَ قامهُ مَا مِن الذيينَ استحقّ عَهِمُ الأوولانِ فَوقُ مانِ بالِاللاجِ شهادَةُ نَ فَيُنْقِذُ مَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ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 وَإِذ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَأَيَّاتِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 وَإِذْ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون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 قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَرَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَا اللَّهُ إِّ مُ نَزِلُ آعَلَيْكُمْ فَمَ يَكْفُ بَعْدُ منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا مِنْ كُمْ فَإِنّي وَعَذِبُهُ وَذاَابَ ل وَعََذذِبُهُ حَدم مِنَ اللعَلََمين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 إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكِ إِنَّكَ أَنْ تَعَلَّمُ الْغُيُوبِ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 قال الله هذا يوم ينفع الصالقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم